وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا ل أ م و ر م ف د ت ا ت ه ا وكل م ف د ت ة بدعه ك ل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات ومع ا ل ق ا ع د ة الحادي عشر الحذر من التحزب وقد مر معنا ج م ل ة مباحث تخص هذه القاعده مر معنا الحديث عن ح ق ي ق ة التحزب و أ ن ه ينقسم إ ل ى قسمين إ ل ى تحزب ا ل محمود إ ل ى تحزب مذموم كما بين ذلك الشيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في مجموع الفتاوي والتحزب المحمود هو الذي يعرف عنده التجمع. ثم بينا ا ل أ د ل ة التي تدل على ح ر م ة التحزب ا ل آ ن مع بعض مظاهر التحزب المذموم ر ة معنا ت م ا قلت ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على ح ر م ة هذا ا ل أ م ر لكن يبقى الأمر مجملاً ويبقى الحديث عن هذا التحزب المذموم مجمل فلكي يتضح ا ل أ م ر ولكي يتضح ما هو الذي نتكلم عنه وما هو الذي ورد فيه ا ل أ د ل ة في بيان عدم ج و ا ز ه وحرمته فلا بد من ب س ط بعض المظاهر التي تجلي لنا ح ق ي ق ة هذا التحزب المذموم ولذلك اهل العلم في ك ت ب ه م يشيرون إ ل ى بعض هذه المظاهر مظاهر التحزب المذمومه ظ ا ر كثيرة في الحقيقة كثيرة جدا ا ل م ظ ا ه ر ك ث ي ر ة جدا ولا تختار ف ى ع ل على البصير فهي كثيرة جداً لكن سنتصر على بعض هذه المظاهر أو أكثر هذه المظاهر ظهورا كثيرة وبيانا لكن أكثر سنتصر جدا على بعض أو أول أو من مظاهر التحزب المذموم تنصيب شخص ي و ا ل عليه ويعاد كما مر معنا ما دمنا يعني في دوله م س ل م ة فما هو الموجب لهذا التحزب وما هو الموجب لهذه ا ل ط ا ئ ف ي ة فبمجرد تجمع م ج م و ع ة من الناس على ر أ س ه م شخص ب خ ل ف ي ة كلامنا عن التحزب ك ل الذي م ن عن ا خاصة ا ت ح يكون ع ن ي ي له خ ل ف ي ة د ي ن ي ة بمعنى يكون المقصود من ورائه الدعوه ة يكون المقصود و من ا ر ئ ت ر ب ي ة الشباب أ و د ع و ة الناس هذا هو الذي نتكلم و ا عنه ا ل آ ن فبمجرد تنصيب شخص على هذه ا ل م ج م و ع ة كما بينا هذا في ح د ي ا ت ه من مظاهر التحزم المذموم ل أ ن هذا الشخص يستدعي ا ل م و ا ل ا ت والمعاداه ت على ذ ا الشخص ي د على ا م ع ا ا ت والموالات هذا الشخص وهذا يعني واقع ما له من دافع ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تتبع والا ل ل ه ؤ ء ا ن س يلمس هذه الحقيقه لمس اليد وان كانوا لا يذكرون ذلك ب ا ل ف ي ن ت ه م ولا يقرون به لكن لسان الحال ك م اقوى ي ل اهل العلم أ ق و من لسان ل س القهر ن ا فلسان حالهم يدل على هذا الامر ق اذن من مظاهر التحزب المذموم إيش؟ منصيب الشخص ي ف ت م م ن خلاله ا ل م و ا ل ا ة علي ه و ا ل م ع ا د ا ت وجدنا أ ن هذا ا ل أ م ر لم يكن في زمن السلف والله علي وكما قال سعيد بن ج ب ي شيء لا يعرفه أ ه ل ب غ ر ليس من الدين ولم يغرق كذلك عن الامه ولم يغرق كذلك عن... عن, الفقهاء. عن الفقهاء ان هذا هو المظهر ا ل أ و ل يقول شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد ا ا ل ث ن يقول 22.30-22.40 ي عليه ر ح م ة الله من نصب من شخصا كائنا من كان أنا شرطي في هذه في الغالب س س ل ل ل ا في لا أ ت ي ب كلام المعاصره لكي لا يكون له في ذلك مستمسك فكلام أهل العين علماء مجمع على مجمع إ م ا م ت ه م و د ر ا ئ ت ه يقول رحمه الله من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ا كلام واضح يقول رحمه الله من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد إذا ما لأن يقول علىه قلنا من نصب من رحمه يستدعي مجرد ذلك التنصيب ا ل م و ا ل ا ت والمعاداه من نصب شخصا كائنا من كان يوال يوالي ف و ا ل ى وعاد على موافقته في القول والفعل بمعنى يوالونه في اقواله وفي افعاله ومن خالف قوله ومن خالف فعله أ و من رد عليه يعادونه مع أن الإنسان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 م تجد ا تنصيب كلام تجد عند كل ط ا ئ ف ة أ ص و ل معينه هذه ا ل أ ص و ل قد تكون في الظاهر صحيحه, صحيحة ذ هذه ه الأصول المساعد أغلب هذه المسائل. تجد ذلك مخالفا لكتاب الله عز وجل و ل س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تجد كل طائفه عندها أصول كذا. لا أريد أنا نمتل مسائل معروفة جدا تجد كل طائفة معروفة كل ل تجد أصول من اصول ل ل أ ا ل معينه ر ش د من و ض ه ا وهكذا وكما قلت تجد يعني الأصل بعد الأول للأصول قلت نصب من مثلا تجد بعد ع ي ظ ا ر و صحيح ظاهره صحيح لكن مش حقيقته م ث ل اضرب مثال عند الاوائل المعتزله من اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ا ل أ و ل ى فهو المعنى الالفاظ صحيحه لكن إيش المضمون غير صحيح لكن يقصد ا ل م ح ت ز ل بهذا الامر أ ص ل ك م قلت يقصدون بذلك ل ا و الأولى ج على、المنزل. فيصير بذلك هذا الامر ف ا ث ه وهذه سبحان ربي العظيم هذا ا ل أ م ر من علامات ه ل ل ب د ع كما بين ذلك اهل العلم قد وضح ذلك ا ل إ م ا م ا ل ن ق ي م في مفتاح ذلك ا ل س ع ا ب ت ج د يأتون بغفظ حسن لكن ي ض م ن ل ن ه كلاما فاسدا وكم كما يذكر رحمه الله كم روج من الباطل تحت ا ل ف ا ض ح س ن كمروج من الباطل تحت حسن. اذا ل قلنا المظهر ا ل أ و ل تنصيمي ظ ه ر ت ن ص كلام أ ص و ل معينه معين. ذ ه الأصول يوالي ل ه ا و ي عليها ويعادي ل ا عليها غير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا ينصب لهم كلام ع ن الإنسان يدعو الى, إلى أ ي طريقه يدعو نبي عليه الصلاه والسلام لماذا ل ي ع نربط ي امور ب ا ل أ ش خ ا ص هل هذا الربط كان معروفا عند السلف الله عليه يقول على ملة فلان أو صديق أ و مله عمر أ و مله ثلث أ و فلان فدائما يدعو إ ل ى طريقه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا قال ولا ينصب لهم كلاما、لأشار. كلاما ي و ا ل عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و م ج ت م ع ت عليه الامه هذه ا ل ص وفهمهما ل التي يواري الإنسان عليها والعالم الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة يواري كتاب وسنة والسلام عز كما فهمهم السلف ا ر ض و الله عنه ل ل ي ه أ الكون كتاب السنة يدعي كما و معروف لكن ما هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل و ل س ن ة النبي عز وجل كما فهم ذلك السلف الصالح رضو الله ن ا ع ل ي ه إ ذ قال غير كلام الله ورسوله ع ل ى ا ل إ س ل ا م وما اجتمعت عليه ا ل أ م ة بل هذا إيش هو ه ذ اي أ من نصب ل ل أ م ة كلامه فيتم ا ل م ع ا د ا ه عليه و ا ل م و ا ل ا ة قال ابن تيميه رحمه الله بل هذا من فعل أ ه ل البدع هذا ا ل أ م ر ليس من عمل أ ه ل ا ل س ن ة وليس من فعل اهل ا ل أ ف ض ل و إ ن م ا من صنيع المتبعه قال رحمه الله بل هذا من فعل أ ه ل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أ و كلاما يفرقون به بين الامه أ م ة ه ذ ك ل ا عندما ق ر أ كأن ابن تيمية بين ويتكلم رحمه الله. كأن كأنه أظهرنا ابن بين بين الله هذا الإمام الله الله القفراه أظهرنا الله تيمية عليه ويتكلم رحمه رحمة رحمه ودور قال او كلاما يفرقون به بين الامه يوالون به على ذلك الكلام او تلك النسبه ة قصيرة الكلام ا من م ظ ر ق ويعادونه ة الانتثاب ا لأثلي ل م ع ة العلامية ل ل هناك ك سیاة كلامه في كلام ه في ا ل ب ت ا ه موجود عشرين وسبعين وربع ه ا ل م ظ ا إلى ممر معنا و س ب ي ة لهذا الكلام لهذا الشخص الذي ن ص ب ولهذا الكلام الذي نصفه ل ا ن ص ب ي ا ل ع م ي ا ء العصبيه العمياء العصبي حتى أ ن ك تجد الواحد منهم يداهنك لاجل أ ج ل ذلك ي د ه ن ك ل أ هذا ا ل أ م ر حين يصبح شخص او أ مذهب أ و ف ر ق ة معيارا للحق فهذا ش أ ن اليهود هذا في تشبه اليهود في قولهم نؤمن بما أ ن ز ل علينا ويكفرون بما وراء وهذا يبتلى به هذا كلام ش ل ا س ل يقول الاسلام وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إ ل ى ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة في العلم أ و الدين إ ل ى أ ن ق ا ذ أ و إ ل ى رئيس معظم عنده في الدين ف إ ن ه م لا يقبلون من الدين ر أ ي ا و ر و ا ي ة إ ل ا ما جاءت به طائفته اقتضاء صراط تكلم في معرض عن التعصر مصنع عندما عن من قال سلامه يقول في يبتلع هذا به كثير من المنتسبين إلى ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة في العلم أ و الدين ي ق ص د في العلم هنا يعني ا ل ذ ي ن ت س ب و ن إ ل ى م د ا ل ف ر و ع سيكون إ ش ا ر إ لانه ى ه ذ قال و هذي ت ل بيتسير المتسجين إ ل ى ا ق ا ر ب ة ي مؤيدا في العلم او الدين أ و إ ل ى ا ق ا ر أ و إ ل ى رئيس م ع ظ م ع ن د ه م في الدين ث م ق ا ل ف إ ن ه م لا ي ق ب ل و ن من الدين رائع ورياء إ ل ا ما جاءت لي طبيب هذا الكلام كما قلت في الاقتضاء وفي أ م ث ا ل هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله كما م إعلان ا في ل واما ق يقول ع ي ن ب ن ا ل ق ي رحمه ل ل ه و أ م المتعصب ا الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب و ا ل س ن ة يعني الكتاب والسنة الكتاب في ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة وقول الشيخ في ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى فتجد يفهم الكتاب و ا ل س ن ة وفق فهم الشيء ساهم ساهم. فيتم ل ي ا ع ل ا ق النصوص وفق ذلك فاروى ان المتعصب الذي جعل قول م س ب و ع ي عيارا عن الكتاب و ا ل س ن ة وقوال الصحابه يزن هذه ب أ ق و ا ل هذا المعظم عنا قال ي ز ل ه ا ب ه فما وافق قال ابن ا ل طيب فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فهذا إ ل ى الذم والعقاب قاموا منه إ ل ى الاجر أ ج ر و ل له ل ص أن أ ا و ا ل ص إذا يقول ر ح م ا ل له و أ م ا ا ل م ت ع ص ب ا ل ذ ي ج ع ل ق و ل متبوعه ع ي ا ر ا ع ل ى ا ل ك ت ا ب أي م ع ا ر عياري ع ن الكتاب من السنه و ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة ي ز ن و ه ا به فما وافق قول م ج ب و ع ه منها قبله وما خالفه رده فهذا إ ل ى الذم والعقاب أ ق ر ب منه إ ل ى ا ل أ ج ر والصواب ا ا ل إلى ل ة م ي مجلد ل ل ا ا ا ن ي ص ح ة من ياتي السعوديه ق و ل رحمه الله ك ل شيء إ س ل ا م فلا يجوز ل أ ح د تم أ ل ا الكلام الدقيق قال فلا يجوز ل أ ح د أ ن يجعل اصوات الدين لشخص إ ل الى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إلا لرسول الله عليه السلام ولا يقول ولا بقول إ ل ا لكتاب الله عز وجل ولو نصف شخصا كائن من كان فوال وعاد على موافقته في القول والفعل فهو, فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا ش ي ع ة و إ ذ ا تفقه الرجل ا و ت أ د ب ب ط ر ي ق ة قوم من المؤمنين مثل أ ت ب ا ع ا ل أ ئ م ة والمشايخ ويشير هنا إ ل ى م س أ ل ة دقيقه ة ت ح التحزب قد يكون التحزب يخرج عن دائرته ل ل س ن ة و م ر ة معنا كيف يحصل الخروج مرة معنى كلام هذا كلا الشاطئ وقد يكون التحزب لا يخرج بمعنى التحزب يسميه بعض العلمي ا ت ح ز ب الجزئي قد يكون صاحب ا ل س ن ة يقع منه التحزب تحذب قد يكون صاحب سنة صاحب يقع منه التحزب جزئي لا يخرجون عن دائره ا ل س ن ة ومن اين ا ل س ن ة لكن نقول قد وقعت في م ع ص ي ة شر ا م ع ص ي ة تحذب فيكون تحزب جزئي فيمتم هذا ه ل م س أ ة ه ذ الذي ا يشير إ ل ي ه عمم ثم عين مساله تحزب يشير إ ل ى التحزب جزئي يقول رحمه الله و إ ذ ا ت ف ق ر الرجل و ت أ د ب ب ط ر ي ق ة قوم من المؤمنين مثل أ ت ب ا ع ا ل أ ئ م ة والمشايخ فليس له أ ن يجعل قدوته و أ ص ح ا ب ه م ا ل ع ي ا ء ف ي و ا ل من وافقهم ويعادل من خالفهم وليس ل أ ح د أ ن يدعو إ ل ى مقاله أ و يعتقدها لكونها قول أ ص ح ا ب ه ولا يناجز عليها بل لاجل أ ن ه ا مما أ م ر الله به فارى بن معادي لم ا أ و ل د اذا كان ا ل أ م ر ي تعلق ب أ م ر الله و ب أ م ر رسوله عليه الصلاه و السلام قال ولا يناجز عليها بل, أي ناجز عليها بل لاجل أ ن ه ا ما أ م ر الله به و رسوله أ و أ خ ب ر الله به و رسوله لكون ذلك طاق ع لله و رسوله صلى الله عليه و سلم كذلك هنا كلام أ ن ا أ ت ع م د ا ل إ ك ف ا ر ي يرسخ هذا ا ل أ م ر في الدين ولكي ي ع ل م أ ن هذا ا ل أ م ر مقرر عن اهل العلم ليس كلام من دنيا ل هذه المسألة في استطراب ل م أ ل ة في ا س له لا ر و ق ر ر ه في كتبه ق ر ا ر وتكرارا ويعيد ه ذ الأمر ويعيد هذا ا ل أ م ر ل أ ن البعض عندما تذكر له مثل هذه النقطه ذ ه كلمة قد ا يكون لها م ع ن ى خاص لكن كيف هو يقرر هذا ا ل أ م ر يعيده ويكرره ومعروف في كتبه ويقرره تلميذه إ ذ ن يقول ابن القيم رحمه الله دولة الدعاء ك ل ل ا ا ب ذ ع و ه الجاهليه كالدعاء إ ل ى القبائل والعصبيه للانسان ومثله التعصب للمداهن و ا ل ط و ا ء والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض في الهوى والعصبيه وكونه م ن ت ذ ب ا إ ل ي ه يدعو إ ل ى ذلك و ي و ا ل عليه و ي ع ا د ي ويزن الناس به فكل هذا من دعوه ج ا ذ الجاهليه من دعوة حرب انياء ط ن ي ا ء ع ش اذا قلنا المظهر ا ل أ و ل تنصيش م ظ ه ر الثاني كلام ينتج عند ك ل ي ش ت ع ص مظهر م ا ذ م ظ ه ر هذا ر ا ه من مظاهر التحزب المذموم ا ل م ع ا ه د ة و ا ل م ب ا ي ع تجد يعني ا ل أ ت ب ا ع يعاهدون ا ل ش ي ء و م ب ا ي ع و ن ه على السير على طريقته وعلى السير على منهاجه وقد, وقد يكون ذلك بمجرد كلام وهذه ا ل م ب ا ي ع ة قد تكون بمجردش كذا ا ل مظهر من أ ب ر ز المظاهر بالتحزب ا ل م ذ م و م وقد شن العلماء قديما على هضره خ ا ص ة عندما يتكلمون عن الطرق الصوفيه ة يتكلمون عن ذ هذه ا الطائفة المباعة المعاهلة والمفاق لأن عرفت في قضية قضية بين المريض وشيخه وقد تتغير ا ل أ س م ا ء لكن المقصود عندنا صور ة ا ل ش ي خ هذا المضغ هو الذي يهمنا المبايعه و ا ل م ي س و ث ا ك والمعاهده ن ه ذ ع س ل ج ا الإسلام يا ل ل رحمه دين تكلم عن هذا ا ل أ م ر في مجموع الفتاه والمجلد <تصفيق> وليس للمعلمين أ ن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء بل يكونون مثل ا ل ا خ و ة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وليس ت ع ع ا ا و و ن ى والتقوى على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان ل و ل أ ح د منهم أ ن ي أ خ ذ على أ ح د عهدا وليس ل أ ح د منهم ان ياخذ على أ ح د عهدا, عهداً بموافقتي على كل ما يريده ومعاذاه من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس خال وامثاله أ ث ل ه ش ا الفعل بالفعل لا ما ا ب ه ه أنه ل يعني ك الذين يجعلون من وافقهم صديقا و ا ل ي ومن خالفهم عدو ا باغي بل عليهم وعلى أ ت ب ا ع ه م عبد الله ورسوله عليهم يكتفي ا ل إ ن س ا ن بماذا بعهد الله عز وجل وبعهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ي ط ي ع ا ل ل ه ورسوله و ي ف ع ل ما أ م ر الله به ورسوله و ي ح ر م ما حرم الله ورسوله و ي ر ا ء حقوق المعلمين كما أ م ر الله ورسوله ف إ ن كان أ س ت ا ذ أ ح د مظلوما نصره وإن كما ا ا ن ظ ل لم يعاونه على الظلم فليمنعه ينتزب إليه تعليم منه كما يعاونه ينتزب وكان ثبت في الصحيح عن النبي عليه السلام أ ن ه قال أ ن ص ر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما قيل يا رسول الله أ ن ص ر ه مظلوما فكيف أ ن ص ر ه ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك أ ي ا ثم قال و إ ذ ا وقع بين معلم ومعلم أ و تلميذ وتلميذ أ و معلم وتنميم خصومه ت ومشاجره لم يجز ل أ ح د أ ن يعين أ ح د ه م ا حتى يعلم الحق مجرد حصل بين هالة ل ا يجوز ل أ ح د أ ن يعين أ ح د ه م ا حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهد ولا بهوى بل ينظر في ا ل أ م ر ف إ ذ ا تبين له الحق أ ع ا ن المحق منهما على ا ل م غ ض ل سواء كان المغضب من اصحابه أو او اصحاب ء كان المغضل من أ ه أو أصحاب غيره فيكون المقصود ع ب ا د ة الله وحده وطاعه رسوله واتباع الحق والقيام ب ا ل ق س قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة إلى أن قال رحمه الله ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له او عليه فقد حكم بحكم الجاهليه وخرج عن حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم ان يكونوا يدا واحدا مع المحك على المنطق فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب ا ل أ ه و ا ء ف إ ن ه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله ف إ ن ه لا يضر إ ل ا نفسه فهذا هو الاطف أ ل عليهم ذ ي الذي عليهم اعتماده وحين إذن ق د م م ق د م أ ن المقصود ط ا ع ة الله و ط ا ع ة النبي ع ل ي ه الاسلام والاكتفاء بعهد الله وبهدر رسوله ثم رتل على هذه ا ل م ق د م ة شيئا قال فهذا هو الاصل الذي عليهم ا ع ت م ا ل وحينئذ فلا ح ا ج ة إ ل ى تفرقهم وتشيعهم ذكر المقصود ح ص ة التي ض ت إذا كان ل م ط ا ع ة الله وطاعه ة و ل لهذه الرسول ط ا ع ا لهذه قال فهذا هو ا ل أ ص ل ا ذ ي عليهم اعتماد وحينئذ فلا ح ا ج ة إ ل ى تفرقهم وتشيعهم ف إ ن الله تعالى يقول إ ن الذين طرقوا دينهم وكانوا ش ي ع ة يستمروا في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما ج ا ء ه ا البينات واذا كان الرجل قد علمه استاذ عرف قدر احسانه اليه وشكره ولا, مسألة ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه وسطها إ ش ا ر ة إ ل ى مبايعه إ ش ا ر ة إ ل ى أ خ ذ ا ل م ع ا ه د ة قال ولا يشد و س ط لا لمعلمه ولا لغير معلمه ف إ ن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إ ل ي ه كما ذكر في السؤال من بدع ج ا ل ي ر ي ة معين وانتسابه إ ل ي ه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهليه ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويب فان كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى لأنه المعاهد على على الطاعة والطاعة يكون ماذا؟ فهذا قد امر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد تابع أتكرنا اخترته أما قال يا للمعاهد على طاعة على شيء وقف لك الله ورسوله ولكن وطاعة رسوله في قلنا أ ن هذا الشد على طاعه الله ورسوله ا ل ك الارض فلماذا هذا الشد فان كان المقصود بهذا الشد وانتماء التعاون على البر والتقوى فان ل ل الله ورسوله لا ق أمر لغيره به هو و د هذا الشد وإن كان المقصود به ا ل ت ع ا ن ل على الاثم ا ل ع د و ا ن فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير ففي أ م ر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر امر ل م ن الكتاب والسنة كفاء وما قصد بهذا ش فقد حرمه المعلمين ان يحالف تلامدةه على هذا وليس ا ل غ ر وليطريقته رحمه الله فليس لمعلم أن يحالف على هذا ولا لغير المعلم عما الكتاب الله ل عينتم عنه أو في ف للمعلم ان ي أ خ ذ احدا من ت ل ا م ذ ه لينسبوا اليه على وجه البدع لا ا ق ا ل ب ه وليس له ان ي ج ه د حق الاول عليه وليس ل ل أ و ل ان يمنع احدا من ا ف ا د ة التعلم من غيره ت ع ل م و ا عندي انا و ع ن تعلمه ع ن د انا بلا يجوز قال وليس ل ل أ و ل أ ن يمنع ا د ا من إ ف ا د ه التعلم من غ ي ر ه وليس للثاني أ ن يقول شد لي و ا ن ت ف ب لي ك و ن معلمك ا ل أ و ل بل إ ن تعلم من اثنين ف إ ن ه ر ا ع ي حق كل منهما ولا يتعصب لا للاول ولا ل ث ا ن ي و إ ذ ا كان تعليم ا ل أ و ل له أ ك ث ر كانت رعايته لحقي أ ك ث ر و إ ذ ا اجتمعوا على ط ا ع ة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى ل م يكون ن أحد أحد مع أحد في كل شيء ي كل ك بل يكون كل شخص مع كل شخص في ط ا ع ة الله ورسوله ولا يكونون مع أ ح د في معصيه ة ا ل ل ورسوله بل ي ت ع الله و و ن ن ع ى ا ص د والعدل ق والإحسان والأمر بالمعروف و ا ل ي عن المنكر ونصر وكل ما يحبه الله ورسوله ن ص ولا يتعاونون على ظلم ولا ع ص ب ي ة ج ا ه ل ي ة ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط أؤكد أخرى مرة قضية ا ليتابعه م ع ا ولا د شد وسط لشخص ل في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أ م ر الله به ورسوله وحينئذ فلا ينتقل أحد غير من الجاهلية هذه فإن إ ن م ا ولدها كون مستادر يريد أ ن يوافقه تلميذه على ما يريد ف ا ل و ا ل ي من يواليه ويعاد من يعاديه مطلقا وهذا حرام ليس ل أ ح د أ ن ي أ م ر به أ ح د ا وليجيب عليه أ ح د ا بل تجمعهم ا ل س ن ة وتفرقهم ا ل ب د ع ة و ج م ع ه م فعل ما أ م ر الله به ورسوله ل ورسول الله ورسوله حتى يصير الناس أهل طارد الله أو أهل ل ه بينهم وتفرق أو حتى يصير طارد معصية معصية ا فلا تكون ا ل ع ب ا د ة إ ل ا لله عز وجل ولا ا ل ط ا ع ة المطلقه الا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أ ن ه م إ ذ ا كانوا على عادتهم ا ل ج ا ه ل ي ة أ ي من, علم من علمهم استاذا كان محارفا له كان المنتقل عن ا ل أ و ل إ ل ى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق ب ع ه د ه وهذا أ ي ض ا حرام و إ ث م هذا أ ع ظ م من اسم من لم يفعل مثل فعله بل مثل هذا إ ذ ا انتقل إ ل ى غير ا س ا ذ ه وحالته كان قد فعل حراما فيكون مثل لحم الخنزير الميت ف إ ن ه لا بعهد الله ورسوله أ و ف ق ولا بعهد ا ل أ و ل بل كان ب م ن ز ل ة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء وقد كانوا قبيلة الجاهلية يحالف الرجل في ف إ ذ ا وجد أ ق و ى منها نقض عهد الاولى وحالف ا ل ث ا ن ي ة وهو شبيه بحال هؤلاء فانزل الله تعالى ولا تنقض ا ل أ ي م ا ن بعد توكيدها ا الآية ثم قال وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا المنكر ولا يدعو بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعو صبيا أمرا يتبرجوا أو يظهر ما يستن به الناس ولا أن يعاشر من يبتهم ولا سافر حالف وعليهم لغرض يدعو بينهم يظهر يدعو يظهر يستن يبتهم ثم من من يفرم ومن أو أو عن بعشرته به أن أن ش ص خ على أ ن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس كفر المجاهدين في سبيل الشيطان ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جنس المسلمين ولا يجوز أ ن يكون مثل هذا من عسكر المسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان ولكن يحسن أن يقول عليك عهد الله ومن فاقه أن توالي من والى الله ورسوله وتعاد من عاد الله ورسوله وتعاون والتقوى لتلميذه عليك الله الله الله على البر يحسن أن أن من من فاقه عهد عاد ولا تعاون والعذوان وإذا وإن على الإثم كان الحق الحق وإن كنت وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل كان انتزم كنت تنصر معي نصر فمن هذا كان ملخص ن ا م كلمة م ج ا الله الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا هذا ه كله لله هي د يريدون ي في سبيل يكون ن أن وتكون ل اختفض ش ي ء من كلامه و إ ل ا من أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ى كلامه ظرف مجلد الذي ذكره من كلام الإمام الثيمية رحمه الله كلاما واضح جدا في خصوص هذه ا ل م س أ ل ة كذلك ا ل إ م ا م بن الجوزي رحمه الله تعالى ش ا ر إ ل ى هذا في تربيس إ ب ل ي س يقول في مرض ع كلامه عن المبايعات التي عندنا من انحرف في باب السلوك يقول رحمه الله وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب ا ل س ن ة فيما ش ا ر ط الشيخ على المريد في لبس الرقعه、فيه. واحتج عبادة ا بحديث ب ي ع ن ا ر س و ل ا ل ل ه ع ل ي ه المعاهده س على, على, على المعاهده الكبرى لاننا أ ن ن ع د م قامت ل آ نحتاج إ ل ى العلم ونحتاج إ ل ى الذكر عندما قال النبي ع ل وسلم قال ي ه عندما أو ع ب ا د ة باعنا ي رسول الله عليه السلام هل مبايعتهم للرسول باعتباره نبيا ً أ و ب اختباره إ م ا م المسلمين ل هناك ت ب ك ر وما ي م ب ح ب الفقرات ف النبي عليه الصلاه ك م ا ذ ك ر القرار رحمه الله ح ي ا ن ا ي ت ص ر ف النبي موجب أ ن ه نبي ل ل ت ش ر ي ع هيا ل ت ص ر ف الكونيش قضيت ا هيا ل ت ص ر ف الكوني مفتيح هيا ل ت ص ر ف الكوني شفاء الامام فهذا الحديث اذا ما قلنا بين ا رسول الله بكون الكونيش إ م ا م المسلمين ل س ه م ت م هذه ا ل م س ل م يعني ه ونزل هذه ا الذي قال ذ ا ن ز ل يعني هذه ا ل م ع ا ا ه ة م ب ا ي ع ن ي و ا س ت د ل يعني بهذا الحديث ي ق ويقول ل بن ج و ز ت ع ل ي ا فانظر إ ل ى هذا الفقه الدقيق ويسخر به على متاهجه ي وماذا اشتراط ل الدقيب ف ق واين الشيخ على المريد من اشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ و ا الطاعة الإسلامية اللاجمة ج ب للبيعة هذا ء شيء عربي والأمر يقول جوزي ابن هذا آ ر آخر شيء آخر. شيء الشيء آخر. هنا علي حفظه س ن ح الله في المنطقة علق على كلام ابن جوزي فقال ومثل هذا تماما مع اختلاف الشكل والمسمى ما يفعله ا ل ف ز ب ي و ن في هذا ا ل ع ط ر من أ خ ذ العهد والميثاق والشاره ومثل ذلك مما هو باطن بيقين إذا كلام, كلام كذلك للسيوطي و السبكي و كلام مطرب بن عبد الله بن الشيخي رحمه الله و رضي الله عنه كتاب معاهده أ ع د ه مع آ خ ر ي ن كما فاقها ابو نعيم في الحليه هذا زيد بن الصلحان ي ع ن ي أ ع د كتابا في طفل أ ص و ل كما قلنا ت ن ص ي ب ل ش كلام ثم تم تشمال إ المعاهده والمبايعه على ما في هذا ا ل ك ت ا ا ب ل ق ص ة وردها أ ب و نعيم في الحليه وردها الذهبي في السير وكذلك المسعد في ا ل ط ب ق ا بكلام سمعت ل ا قتاله وهذه ا ل ق ص ة يعني م ش ه و ر ة في كتب أ ه ل العلم و ت ن ا ق لها العلماء رحمه الله قال سمعت قتاله قال حدثنا مطرب قال فرد ب عبد الله بن الشكير مطرد من عبدالله بن قال, قال عنه ا قساده ل م ر بن ع د ا ل ل الشخير حبتنا مطرد مطرد قال كنا ن أ ت ي زيد بن ا ل ص و ح ا ن وكان يقول يا عباد الله أ ك ر م و ا واجملوا ف إ ن م ا و س ي ل ة العباد إ ل ى الله بخصلتي الخوف والطمع ف أ ت ي ت ه ذات يوم وقد كتبوا ف أ ت ي ت ذاتهم وقد كتبوا كتابا فنصقوا كلاما من هذا النحو إ ن الله ربنا ومحمد نبينا ك ذ ل ك ل ا م الذي نصق و ا ل ق ر آ ن إ م ا م ن ا ومن كان معنا كنا وكنا له ومن خ ا ل ف ن ا كانت يدنا عليه وكنا وكنا قال تجعل ا ز ي د بن سبحانه ذ ا قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا ورجلا فيقول اقرض يا غلام حتى انتهوا الي المطرب فقالوا اقرض يا غلام قلت لا, قلت لا. قال ل ل ت ق ا لا تعجلوا على الغلام ما تقول يا غلام قال قلت إ ن الله قد أ خ ذ علي ع ه د في كتابه فلن أ ح د ث عهدا سوى العهد الذي اخذه الله, الله, الله عز وجل عليه قال فرجع القوم عند آ خ ر ه م ما أ ق ر به أ ح د ه م رجع عن ذلك قال قلت لمطرد كم كنت قالت ه ؤ ا ء ثلاثين رجلا قال قتالا وكان مطرف إذا كانت الفتنه نهى عنها و ه ر ب وكان الحسن نهى عنها ولا يبرح وقال م ط ر د ما أ ش ب ه الحسن إ ل ا برجل ي ح ذ ر الناس السيل ويقوم ل س ب ب شير إلى ل ا ه على الجميع للمطرف لعبد شاب إينا الله المشخير صرحان المعاهدة أنكر على زين بن قد هذه وهذا المنطق. إن هذا المنفق كذلك مظهر من مظاهر التحزب المدوم المظهر الاخر ا ل س ر ي ة نجد ا ل ج م ا ع ة طبقات خ ا ص ة وخاصه وخاصه و خ ا ص ة و م و ر يعني ديننا ايش في ش الوضوح ما نقوله في الشارع نقوله فوق المنبر نقوله في منازلنا أ م ر واضح جدا لكن عند هذه ا ل أ ح ز ا ب والجماعات الطوائف منذ ا ي ر أكتبه ه المشكله ل ع ر بن عبد ز يتناجون في دينهم بشيء دون العامه فاعلم أنه انهم على ت أ س ي س ضلاله إلى ذ كذلك ذكر كما ذكر هذا ه الشرية كما الأثر قلت محمد فديننا وذكره و م ج ز في ت إبليس علق الشيخ ل على أثر فقال ن فديرنا ف ي س عمر أثر قال ولله الحمد جلي ا ل ل لا خفاء فيه ولا دف ولا كتمان ولا أ س ر ا ر فما يفعله ا ل إ ذ ب ي و ن من ذلك إ ن م ا هو باب ضلاله والعياذ بالله تعالى اذ ما عندنا ديننا واضح ديننا نسفر في أرض البعض منهم يستدل على هذه السريه ة يستدل ي ل ع ا لماذا يستدل كان ك ت ك النبي ن ا عليه السلام مع ص ح ا ب ه في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة ك ا ن ا ل د ع و ة إ ي ش سريه ة كان دعوة سرية. سرية دعوة سرية. لكن ما أ ق ب ح هذا الاستدلال وما أ د ل هذا الاستدلال على أ ن صاحبه س ا ر غ من العلم ا ل آ ن م ث لم ت س ت هذه ا ل س ر ي ة ل أ ن ن ا ب ي ن ا ل م س ل م ي ن تقدر جميعاتهم د بينهم سريه وما ا ل م س ل م أما ي ن س ر ي ة التي ت ل ز م ن ل و ل ك ا ن و ا مسلمين ضد م ن الجبهه في ا ل ب ن ب ق هذا شيء ماذا او شيء اخر مسلمين تدرون السريه مع ر ا س م لكن تضمن لكن كل مسلمه ن ج ل ت ر ا لا يمكن ان تتكلم عليه إ ذ ا استدلال ل ش ف م ح ل ه هذه الواقعه ص ح ح ي ا ل ح ا ص ح ي ح لكن ا س ت د ل ا ل به ليس بصحيح اذن عليه حال هذا مظهر من المظاهر بقي مظهر اخير والذي لو تعلق بالنسبة الانتساب جماعة سلام جماعة إلا الكلام النسبة كلام تعلق لندن تفصيل أهل سأتي في قضية النسبة من كلام أهل العلمي نسبة من ا س ت ك ي بهذا ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله وعلا